الله من الشاطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الله آمين. آمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأنا ذلك الكتاب لا غريب فيه قدر للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هزم ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله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 بِئْسَ لَنَغَمًا نَحْنُ بِئْتَةٌ بَلا تَفْهَمُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُعْيِضُرُّقُونَ ذِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا لَهُمْ بِضَامِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا يَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خلاصه. في السماء شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشاطاء الظليم. وإله قبله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماء نجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء لما انفع هذه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دافة وتطريف الرياح والسحاب المتخر, المتخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشاطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحين القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من من الذي شيء من علمه الا بما شاء وقع السماوات والارض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم لا اراها في الدين قد تبين رشد من الغيب فبين القدر طاغوث ويغلم بالله فقد تمسك بالعروه الوثقى والذين آمنوا بالنور والذين كفروا والذين كفروا اولياءه يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اعوذ بالله من الشياطين الرجيم بالله ما في أنفسكم وصفوه يحاسبكم بإله فيغفر لمن يشاء ويعزب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن غسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا أحد لرسله فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك الرطير لا يكلف الله نفسا إلا وسعا لا ما تسبت وعليها ما تسبت ربنا لا تآخذنا إن نتينا أو أخضعنا ربنا ولا تحمل علينا عملته على الذيين من قنا و ولا تحمل النما لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ومخترف الذين اوتوا الكتاب الا مما جاءهم علم بغي بينهم ومن يكبر بآيات الله فان الله سريع الحساب ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب اعوذ بالله من الشياطين الوجيم ان ربكم الله الذي خلق السما والارض في زستة ايام ثم سوا على العرش. خلق السماوات والارض في زستة ايام ثم سوا على العرش. يمشي الليل النهار يطلبه حديدا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم متخرا تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا ترتدوا في الامر بعد اضرار فإذاه هي تلقى ما يأتي فوقع الحق وزول ما كانوا يعملون فغلبوا من بذلك المبسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو تره المجرمون. اعوذ بالله من الشابان ودين. انما فنعوا كيد تاحر ولا أفحسبتم انما خلقناكم عبدا وانكم الينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرض الكريم ومن يدعو الله من الشاطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضافة صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم واحدا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا إن زيننا السماوات بزينة الكواكب وحفظا من كل شاطان مارد لا يتمعون الى الملأ الاعلى ويقدقون من كل جالد دعورا ولهم عذاب واقب الا من خطب القطة فاتبعه شهاد تاقب اعوذ بالله من الشاطان الرجيم يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا اوضثوه. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتاب المنزل من ماد موسى. لما بين يديه يهديه الى الحق والى طريق منتقيم. يا لكم من ظنوبكم. يقبل لكم من ظنوبكم. يقبل لكم من ظنوبكم ويجركم من عداد أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعدد في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله ابن الشاطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن. يا معشر الجن. يا معشر الجن والانس إن انطبعتم ان تنفضوا من اقبال السماوات والارض من تبضوا. لا تنفضون الا بسلطان. فبأي آلاء ربكم ما تكذبان. الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصفعا من خجية الله. وتلك الامتال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المطور له الأسماء الحسى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشاطان الرجيم لو أجلنا هذا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 فبحان الله عما يشركون هو الله الخالق المالئ المصبر له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من شاطان الغريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نظر من الجن فقال ينهي إلى المشد فآمننا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سبيعنا على الله شبطا وأننا ولنا أتا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رأسا وأنه الظل كما وننسبا لن يبعث الله راحدا وأننا لمسى السماء فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشعبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له الشهاب رفدا. أعوذ من الشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اعبد ما تعبدون ولا انتم معبودون ما اعبد ولا, ولا انتم معبودون ما اعبد ولا انتم معبودون لكم دينكم ولي من الشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يرد ولم يولد ولم ولد يكن له طبوة نحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الملق من شر ما خلقه ومن شر غاسق إلى وقد ومن شر النفاذات بالعقدة ومن شفحاته إذا حسده. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الرسلات الحناس. الذي يوزث في صدور الناس. من الجهة والناس. رسول الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين هديتهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. هذا الذي يشفع عنده إذا بإذنه. يعلم ما بين أيديه وما خلفه. ولا يحيطون بشيء من حده الا بما شاء. وتأخذ فيه السماوات والارض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ياه الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عابذ ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين أعوذ بالله Huphye'll acc. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحده الله صمده لم يلد ولم يولده ولم يقل له كفوًا أحده بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ رب الفلق بيشغ ما خلقه ومن شر غازق إذا رفده ومن شر نساتات بالعفده ومن شر حاسل إذا حسده بسم الله الرحمن الرحيم للناس ولكن الناس الهي الناس،, الناس،, الناس من شمل واسع للناس الذي يوجز في الفضول.